أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى, عسى أن ينفر فَعَنَا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون